مهطعين مقنعين رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر إنا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخَرْنَا إلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعُ رُسُلَكَ أَوَلَمْ تَكُونُ أَقْسَمْتُ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَارٍ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 111. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله 112. إن الله عزيز ذو انتقام 113. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 114. وبرزوا لله الواحد القهار 115. المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتقشاؤ وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.